على سكهم ولايتي فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ يعني ربعم سيندي الخينم أن أقسم بمواقع النجومي أشل سيندي الخينم وأفلاء بتأكيدها وكل لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بالخلنسي أفا أو سيندي رب العالمين خادم وبر ولاهات أقسم ولاهات هم أفلاء بتأكيدها و أبه أن في لغة عربي ده هي أبه أن في لغة عربي ده أفلاً كد لغة أقسمو نحن ذهبًا إذاً بإنانو لا يون ما بش هاته قوتن أبه هاش دو أخفنه بقوات تدكات وتأكيد تدكات إذا جئتني يعني إذا ما جئتني إذا جئتني أنا كده أتة ما جئتني أفه أخفنه بقوات تره وتأكيد تره أبه إذا لا أقسمو يعني يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي لبيد ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب يعني او جه سترتده آغاد بند يعني واحد دنیا روم بيد و بزر بند يعني شهدك او مواقع النجوم يعني غب عامل سين دب و جه اتخينید او جه سترتده تنه هاوهتن تنه بجنه غجيان و فل اقسم مواقع النجوم يعني غب عامل سين دب هاتنخار قرآن اتخيني مواقع النجوم يعني نزول الآيات القرآني منجماً كآيات القرآني بيش خالي. آيات القرآن منجمًا كأ آيات القرآن پيچ پيچه آياتي خالي چونك آيات القرآنية توجد تحديث مواقع يعني واقع عقد و تحديث و كي أوجه نطلقه صلى الله عليه وسلم و بوطيه بيعنبلي ومسره سوره المجادل خان بوطيه رسول الله ميره منه بوطيه منه إنه آياتي خالي سننه لانه وقت اشتاكها دريدان اني دؤات هناهاره وبيش بيشه قران هم وكرانات يا حاله من 23 سنه حتى قران هم وادي يا حاله لان دي ودي راب رم سين ديت خينيه بهاد نخاره قرانه كي بيش بيشه اينه حاله بس جمهور المفسرين سر رايه اكي كما واقع النجوم يعني رب العالمين سين ديت خينيت بجي استيرا هو حسن البصري رحمت اخذ لبيد بجيت مواقع النجوم يعني انتشارها وانتشارها يوم القيامه وإذا الكواكب تثرت يعني عبر عامين سيندير خينيد اب استيرا واختي الرجاكاماتي بلغت بنو تشنو نمين وإنه لقسم عبر من بجي تأكيدي ودرستي اف سينداء ومن بنقو خاندي كمن سينداء خاندي بجي استيرا لو تعلمون عظيم يعني ابا سينداء قلق لك مازنه وما سين دي شهد هي الدنيا اجدا سين ما هي ماسترل چه ماستر سين داكالي يعني قلت اقسم بالله يعني سين دي رب العالمين يعني قلت اقسم بالله العظيم يا سين دا ماستر فتر تاثيره مرويت قال اجدا رب العالمين اف اكل واسين دا يعني ابراهيم قلت اوا سين دا قال لك لو تعلمون عظيم يعني قال لك ما زنا وكان بزونن وكانوا علم زانن بهبيت در رابن آقای شیعه اسپشتی وسینده بیش مانگو در رابن عملی بکن، ودیدیشن. و افسینده و حق رب العالمینه و ایک الکارت ویه. آو کیف آخوا سینده به هرچه کی بخنید داخلید، اما با مچنابیت آمینده بازگشتان بخنید و مخلوقانه. چونکی پیامبر اسلام الله علیه وسلم یوگوییم اسین تی و بس اب خوده من کان حاالفن فلیحذف بالله اولیاسمت. يعني اكملو في بيت بي سين بو بلان سين ديب رب العالمين بخانيته بصفته كوي بخانيت يعني ايش بلاخو كاركت شوكي سين خانده بغير رب العالمين بو ما چينو من حلف بغير الله فقد كفر و أشركه اما رب العالمين او كيف هو سين ديب هر مخلوق بخانيت واخد سين ديب شتاك خانده دليل سر جرنجية و مخلوقي و سر مواظناتية و مخلوقي و رب العالمين هر وكير بيشتما هزر اخو تلاب كان اف اف سینده وقتی آتی خواندن جواب سینده چی؟ اینه هو لکرآنون کریمون. اف وحیا و ما بوبی عبادی فریکری صلی الله علیه و آله و سلم. اف کرآن و ما بوب اف کتاب و ما بوبی عبادی فریکری صلی الله و سلم. این کتاب کرآن کا جلکب قدره. اون گشتی به قدری قدر گردن آقایان قدر گردن آقایان فخینین. قدر گردن آقایان کرسی را به زانه. قدر گردن آقایان عملي بیکین. كريم ومعناه ويبقى قادر لولا رب العالمين ولان يجتوي قادر بين ومعنى كريم معناه هندي شتيده هاي يعني قالك خير وباشي بونغاتي الدنيا واخره هم خير وباش يا كاتند داك ام دي قران امشين دنيا واخره چونكي هم بجني فلان والكريم المروكي كريم يعني قالك باش قالك قال قال خالكيت قال قران ايش يعني هيك ام دي بچين قالك باش اللي جه انت بالدنيا واخره في كتاب يعني ايه ده قرآنية قراني اف لرب العالمين يا كتابه كده و 9 كده و 9 جاك 9 كده يعني يسين يهات يا دانا يهات يا باراسم كان او الذي رب العالمين مكنون يعني يا باراستيا وكاس نو بينوتكاسيا الداسوي مكنون يعني محفوظ يعني باراستيا وكاس نو أم قرآنك بيني نو بدخيني بس كي قرآن أوليالك أول ناف ده سماج وربعمي بمهنود يدخل أما أوليال يا رب العالمين وهو ناف له روح المحفوظ ده كاس نا كاس بيني ونده استكاس الجاته فهذا ربعمي بته إنه لقرآن كريم أنا قرآنك جلك بقدرة وجلك فويدة وشيبن قتلا في كتاب أوليال يا رب العالمين والناف كتابه كده كده روح مكنون يعني قاراستية دست شیطان و اجنان آگاهی. کوبچشته که زیاد کن، میشه که کم کن یا هم ببینن هر ند بینن و ند گنایی جای و نه، بلکه از عثمانیکه. حتی بلیب گنای عثمانیکه. بو چه دانای؟ نجوم ال شیاطین. آه بو قل اجنگش نبینه و شیطان دش نبینه دستی را که گنای دکشور. ونه هنوز. همچون که قل اجرا مشارکت گذاشته وتع افتتتت بهجي واف وحيوب بوتاتت بوت هذا رب العالمين جاوبات وقت وما تنزلت <تصفيق> به الشياطين وما ينبغي لهم رب العالمين قت اف قرانا واف وحيالا لرب العالمين بوتاتنا لالشياطين ويرش رب العالمين بتاف قرانا قالك قدره ينوف كتابه ذا اللوح المحفوظه البيرت الداخليه دسيتو الجن والشيطانات بوتاتي وقراستيه لا يمسهو بس كاس نوقتي بيرت لا يمسه أبى بقرآن تداب النافلوح المحفوظة لا يمسه بقرآن تداب بحسي كي قرآن يا إردا oh, wow. ها شو جنا في لغة العربية ده بس الضمير يرجع إلى أقرب مذكورين أفهموا يا لا يمسه يعني لا يمس القرآن الذي في الكتاب المكنوني يعني أو القرآن النافلوح المحفوظة كس لس كسنوجته إلا المطهرونة إلا أي اونه بن اوترب العالمين باكيش جرين الجناح او جناح هناك كي نعبد رب العالمين باكيش جرين الجناح ملائكته هاي ناف لغة عربي دوت اي جار هاي بوداسكرنيه جار هاي دوت هر وكي كي عايشات بيجيت ما مس يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه بجيت بیامباری صلى الله عليه وسلم سلم چجور دستوی نگشته دسته جنکه که محرموی نبید چجور دستوی نگشتیه این را دو بحثی کیه مس بحثی دستگر نیه وندا جراتیه ونیا بحثی جمعیه من قبل انتمسو تمسوهن یعنی من قبل انتجامع تجامعوهن این را دو بحثی کیه این را دو بحثی جمعیه وندا جرناه فلوعت عربی دت مسیش به هنده به نی ولقت ما يعني تو فايده ايش تهكي بالغيري اف كلمه بجد لا يمسو يعني اڤانجي ديبتا لا ينتفع به فايده لي وناغران ومفايله وناغران هيك المعنى يد ونف لغاتي دا برنده اف معناها اش تد اما موجودي مسو يعني ماخذش الورقك فايده لي ويد مفايله ورقد باخذ فايده لي د اڤانجي مس ویرد آن نه به معنای دار نه بی تمسال دست کردن و بيته بی تمسال جیم آش دی بی تمسال که معنایی که میخو فایدهایی وارد کرد. اما المطهرون اما نه به هتی نباکش کردن البناحه و باک بناحه بس ملایکه يعني لا لي قرآن ناف لوح المحفوظ لا يمسوده سکس نوگت الشيطان و اجنه و کسدي نوگت اِلَّا المطهرُ اِلَّا أو ملائكة ربعمين باکشکرين البناحه و بناحه ناكن و ربعمين زنده و دي او دستگانه و دست اما گهت آمده او کسی نآجده. اوه جمهور مفسرها سر بهند و هر وکی آیه تکب خود دلیل سال می‌ده. کاف آیه تهمو بحثی که ه؟ کاف آیه تهمو بحثی مدارکت و بحثی و قرآنی اول لوني لوح المحفوظه عثمان لوني رب العالمینی. نه ابدا بحثی و قرآنی اول لالی ما يا دنياي ده. اول لالی ما دنیای ده. کادرست تو أب <تصفيق> داس يعني شناب الحرامته داس كأكتر داس نعيش نبيت، يان درسته داس كأ هذا الجخلة فيها ما بين من ونيا علماء دو رأيتهن، هناك بيجون شنابته حرامه، يقف أه تاب ياكير يدليل يان دليل حديثه او عن بليس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقولي لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا جمهور الفقهاء مو يسر في رأيه، أغلب الفقهاء أغلب يسر في رأيه، كشنابد داس ك القرآن إلا شنابد إلا تبعوتي ويبدأ سنويش بي ورأيك إشاء بيجيت شئد بيجيت جنجيا في آياته بحثي لا يمسوا إلا المطهرون أبو بحثي كيه بحثي ملايكتها و... أو حديثة وديش أبو بي عمباري بي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. عندك الوضع هو ضعيف كان و بجي همورة إكتب حديثة بيجيت ضعيفة و عندك إذا بجيت لا يمس القرآن إلا طاهر أبا طاهر معنوها ك... جالك موازن ليكنيت أو مشتركة قالك شتى ذا ذا نمعنى طاهر إلا بعكس كيا إلا بعكس داس نبي بس عاوز المؤمن طاهر جملة إيمان ده هما يكنا هما همويت نجس مشروعة بيسا عقيدة وبيسة أو الدين أو شتى نافذ أو يبيسة دست خوب که آن قرآن بیداس نیشه، نسیا باشتر چه شکل داری؟ همه موت متفقن که باشتر وقت چه کی بیداس نیشه؟ آبی اجماع اسرهای که بیداس نیشه، ویا خیروای پتره باشتره، قدر گرفتن قرآن پیامبری سال الله و سلم دکر خود این اتر بیداس نیشه، پیامبری سال الله و سلم جاب و سلامی نداوا بیداس نیشه، بهندی اگر کمر بیداس نیشه، او اولات را همه بسه که یکی بیاد سنجیدش دستگاه قرآنه، انشالله بونه کار نابیدونیه چون ما چندیه صريح نهاتی كو کوی صحیح بن که حدیث نابید واف آیات لا یمسو ایلا مطهرونه. هر وقت مفسرها اهل بلوار مذاخودن بید یه کتی ابر بحثی به قرآنیه یا نفل وحی محفوظه و بحثی واکسواش آبد لای ربوع من و ملاکتا که او دست نکنه، دست کسی دیگه او نبن او ملايكتك رب عمي فاكشكي البنحة تنزيلن افقراناهاتي خاربتها محمد صلى الله عليه وسلم لن للي شيطان بطاعتيا لن للي اجرنت خراب بطاعتيا اما افا يهاتي من رب العالمين اللالي رب ريفا ريف معالمه همو معالمه وخده همو عالمي بلا چوش نشت اي محمد صلى الله عليه وسلم اي ايمان دار اف قرانهم او انك نو دسب مدو ام وتخنين او اولل رب العالمين يا دي خالي او باش رب العالمين اف سين دبو به دي خاري. كما امام قران هبيت كي همو او شتيو تي دا او يحقو يراسه همو او اولل رب العالمين يا دي خالي دسي كاس الشيطان او الجن او مرو و دسي كاس نغشتي كوتشلب كات كوشتي تي دا دز ودت اف بهذا الحديث انتم مدهنون رب العالمين بيتجمع وبيشتواك سأري بواري في نبيتي. بيشتموا في حديثك القرآن، قرآن رب العالمين يا أخ في رب العالمين يا أنتم مدهينون عن أنتم تكذبون. يعني عنهم كإيمان بنائنا جلي كافر جلي مشرك جلي أو كستن كراصنا ينادره. أبي أيك المعنات ويا أنتم مدهينون عن أنتم مكذبونا هم دروت الندرة في قرآن. يعني شفده كنا أبي أيك الوا ش تو عهد بیت سبب هندکان که تاعتون نفجح نمیدارن و نشدن نب حشده و ماف قرآنای الله را رب العالمینی و تحریه دهاته بونگوشت. تو دیگر رابن جلی واکس عوام ک ایمان پناینن همید رابن و آخفنه درو ایند درون ک ایمان پناینن و گله آخفنه دیه تاین و گله شده دیه هی مرویه کی دانه و بشریه کی دانه قواعد أبى ونجد بيشتغل أصلاً أبى نزوج ونجد أصلاً كثير إنه تركير أغلبهم هو فلان كسي بدوه. شتيم روفة ده ناي خليه تلعب وركل. علوم إدميد دنيا هذا أو علم زانس إدميد دنيا هذا. يبى فلان علمه ناف سيدو أبى خلاص بيشتغل وشو رايقناشنه؟ ونكشف نشيتوا خوفة قاعدة شو بكت؟ بس قالوا عندنا قرانية. إيه كيف أقول كيف تناقض؟ إيه الله أبا ناقض جيت؟ إيه تبيش زحمة؟ إيه تبيش الله نزا أبا ونيا يهجوانية؟ إيه تبيش أبا أسبشهم ظلماتي؟ إيه تبيش في من؟ هم وفا خفنا هذيكن؟ طبعا مش تنزيل من رب العالمين وني أبا رب العالمين يوتي خارج. يا يو هما درست لي وها ما حقت درو <تصفيق> عاد كتبة وإيماني بيناء أنتو يبدرو إنتداري يعني شأفيا بهذا الحديث أنتم مدهنون يعني شطر كشتينغو إيمان قرآنين وباوريب قرآنين درابن أخو كيم كان ولي التنازل للدين أخو كان بمشركة و بكافرة ودو لو تدهنوا فيدهنون أروكي بصورة قلم ما خاندي رب العظامين يقول ودو لو تدهنوا يعني مشرك حاس كان ومدنك تنازل أخو كان العقيد أخو فهو دينو أبدا تناظر لدينا خلط و شرك و كفره و شرك و يعني نابد هم كفره بشت ينغو إمام قرآن إينا باش ينغو إمام إسلام إينا باش ينغو إمام حديثة بعمل إينا صلى الله عليه وسلم چه نابد خو تنازل لدينا خو بكم بو كيه و مشركه و كافره مداهنه أفيا هم هندك جد دينا و نیا بلا ایک بیشتر ولی ما دل دم مصلح من هم نبود و نیا سر و به سر و دویل خوازی کم دمره ای کافر ایک مشکر ایک ملحد ایک دشمن دینی خوازی کم به هندشته دینی تناسلی ایک میتونه بشته خوک کم به خاطر وی از ایک جریمه معازنه از ایک واقع نحات کرده ربعامینی هند دیکه به هند ربعامی اف قرآن اف دینه وی معازن وی لال ربعامینی بونجواتی و کرابن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 هون واهيت قرانه في دين دروتين ندري اپو شكريني تبيو معروفو نياس سباسيا رب العالمين بكتو حمد رب العالمين بكتو رابط عملي بيشتي بكتاب رب العالمين انا اخري اما رب العالمين باش توجعلون رزقكم يعني شكركم هون شكريني يا رب العالمين في هنديت كان انكم تكذبونا هون واشت ياخذي بدي بعمل بديمو دروتين ندري وشكوا شكريني ني اواشيا وكفريني هذا كفرنيا رب العالمين نعمته وقال مربي بكت وما رفوا النعمات رابط كاربينيت الجناح هذا ورابط وا أو آيات القرآن جوتي أو دين إسلامه مرف دروبين تدريب بادية فينا كت يعنيش أغلب مفسر وقت آية جوتي أو حادث أو اجتهاد يريدون وقت بيعمله صلى الله عليه وسلم وقت الصورة الحدابية بيعمل وقت بيعمل صلى الله عليه وسلم وقال صحاب الحدابية وقت سبده ربنا باران هذاه اینا پیامبری صلی الله علیه و سلم بوده ربر عالمین بیجد افر من دو بن دو قسم نک ایمان من اینا و کفرینی پستیر آگر ایمان پستیر اینا و کفرینی بمن کرد بوده چه وقت باران هاتی بوده ربر عالمینی بودم ایمان اینای یعنی ابران اینای بوده اول ایمان من اینا و من های و کفرینیا پستیر و آق کس گودی وقت باراناتی بوده والا هف بارونا استيره بمينو بالاستيره هاد بتاوي كفريني منكر وإمام جينا إمام استيره هينو فهندو تجعلون الرزقكم يعني هم شكريني رب العالميني كان بدل بجن أف بارونا بمار رب العالميني انه هف نعمت رب العالميني قال ما كرين وشكريني ويبكن وعبادة ويبكن أنكم تكذيبونا هنك راض من شتكن ونعمتت خده وآياتت رب العالميني هم قدروا تينا دري وشكريني ويناك اهم دروف مودم بيجيت از وسلمان مودم بيش از قران چ دغري چې خوده ګود بي تو پيامبري بود بيص الله عليه وسلم ام ايمان بيویني عملي بيپلينو راز بي نده اما پشتي مروفي ام بيش نه ام وسلمان راخه كي وم ايمان اينه پشتي انگيشوني از وي آيته رد كما و وي آيته کس معناوي نزا ني او وي کس معناوي نزا تو وي آيته يزيد له خوش شرح كام و واش خوده ګودي پيامبري بود بيص الله عليه وسلم از پشت خو كام هذا الشكرين يا رب عامين ياسر فانع متابد فلولا إذا بلغت الحلقومة فلولا يعني هلا يعني بارشي رب إذا بلغت الحلقومة واخترح قاشت الحلقوم أو بوريا أو خارط مري أو <تصفيق> هوا جد وحلقومش بوريا خارن فلولا إذا بلغت الحلقومة يعني وقته روح تغشته و بوريا أو بوريا خارن أم بجن روح تغشته حف كاملو بي وقر كرو كاملو بي ويلا ده بحسي روحي بس أبخو ما قوتي يو نوف مجدا هاي كا منو ده و نیا او مقصودم روی ونیا حاوچنی اونو ونیا بیشی و او برن به اتاق چد کرد. تیجایی. بر دنیا. درمان کدی اینی؟ او درمانی تانی اتوس. دکتر بشه داد تو ایراد که چه چیست؟ چه شل قینی او دیواخوی. حاوچنی آپو هم هم تیجایش نیست چی که داد بیدا. او بیشتره. یه دیاره گرگ بشه داد تو ایراد پرکی. او بیشتره. آه جرای او نو بیشی. ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من إذا هناك من يكون هناك الروح الحلقومة يعني من الروح هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك وقت الروح هناك من يكون هناك من يكون هناك من يسعد كنوي وروح يغشت يحفقاوي ويسر مرنى ونحن أقرب إليه منكم أبراه مجد أمهم بنيزكترين بمريكي جاوه دو تفسيري تهين إيه كارب العالمين بديتنا وبقوته وبقوة خو وبها غالبين خو نيزكتر المروفي بو في كي بو في مروفا او نخوش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 ولكن لا تبصيرونا بس منابنا جوا ملائكتنا نابنا فلولا لا إن كنتم غير مدينين ما دم هنقوم بيجناب هنقوم بارين يا قرآن ونقوم بارين يا بصابينا ويا باشتمرن يا ونقوم بارين يا بعد إن كنتم غير مدينين يعني إن كنتم غير مجزيين ومحاسبين يعني هكذا نقول إيمان هندنيا كده حساب قالن ويا منگو ایمان پندی نیا که دار رجایمت صعب نبود احساب قبل هنگویت کردند و دو بیشتر رجایمتی دار ترجیعونها و دو نکن آب بمریت و نکر روحیه یونی بشت داره این کنتم صادقینه حکم خواص بیشن هنگو چیش بیشید بیت یا انصانم تنگو خدا تنگو بیشید بیت وی خلاص دان و نکر بمریت فلان کس و يعتماد ال binثاني عندما تستظر الفعرض وفرق مثل uno تهرى وهو اين también يعتبر و expands القتة من قس ضرور ويستن ادريك نعم هو الكنتعين هو الان هو الني provaكتنا è Petersmaya 게 �RAptay seis points. وصاحن hannes Kaitar Energieal Exodus 2.19 FE p esoüssi. الشكر part.演示 t derivatives. Auggings Andrews1 Ouais privilege.Racak画 Kn‏ Q puntois. Rady Principal.Kuh. эфф Tammy و Hur работает F Double NFB.expresservat 날.Viyat wooqu talked出来ys Etcuri. MaríaShay LED. 185 conform.Fymh Ad defined.ת. الآخرينちは أطبق They didn't their whole friend uhm Porchvie. Wee They would have thought about a life for themSON WHOA willing, what he first level personal. They would have bought it for them to be smart and we leave them outwzą, where You could have been in the piBa... halfway, Steve thought.But it means that when speaking that one who lives in younger tribes, Stocks were able to fight a lot. please! service workers! mekon! كنتم مريد و ما منابين فلو ان كنتم غير مدينين مدمغه بوردينه صابينه ترجعونه ترجعونها ولكن افا ونيا بمريد وراها ويبنى في جيانويد ان كنتم صادقينه تم كراس بجانبوش بيت يان صنمت وجودت وجودت وجودت وجودت وجودت وجودت فاما ان كان من المقربين اذن رب العالمين يكالب حسوي كاسي او كاسد مريض ورب روحته تدريت يمكن افهاده بسيوابون بسيوي كسينه او سرحان مرن وسكريات مرنه ابي رب العالمين رب هو صالح يزور فروح هفا <تصفيق> بي بي وقتاي هكا ايك الواطع السابقين اويت عبوليه سورة سرية سورة اي قوتين من السابقين چونك او قوتين اولئيكال مقربة <تصفيق> اوه النيزيكي رب العالمين اوه ايمان اينا يحمقه في بيشي عمل صالح بل وبدالهما عمل صالح كريه فروح <تصفيق> يعني الناف خوشي ده نف اماني ده نف اصايشي ده دلواي رحته همو قيانا وايد ناف راحتية دا چو ايش و نخوشي و عاجزينا بينان و رايحانن رايحانش يعني ناف بنت خوش دا و ايك الواجتر بني امش بجان رايحان ني او قلو الديار و ني او بلق و كسك او بنتي يعني همو بنت خوشن چون وقت خو ملايكتين الملوف باج بيد هنده كفنه ايناي و ديفا روحي كندا داويد كفنه چبه بها قلوه و بحشده ببه آه. من حنوط الجنة يعني قلوبا بحشده بدا هم دي ناف أمن وآسائش وخوشية ورحمة دا بيت ووقت تيته در الناف في جياني وهم ناف بينت خوش دا بيت وجنة نعيم ودشت الناف بحشده برخوشي دا أفا أكل جماعة كأيكبو كأسهابقين وأما إن كان من أصحاب اليمين أما أكل درجة كتبار ودبو فسر الواقص وكتبا خد السراس والدتي فسلام لك يعني سلام سر تبيه يعني توي باراستي جات شعر عبر عالمين بيشت جمال وكر بيشت بيشنفي كسي يعني دي هي تبارسن الهمو عاجز يوها مو نخوش يوها مو عذابه ها أو داقار حويته كيشان دبوبته السلام وخشى وراحة وإسراعه من أصحاب اليمين، شنقتوا هيك الواكسة أبي تكتبها خد سراسق واقتي وحسنات التاب هذا قص مدوية. واما إن كان من المكذبين، اما هكأ فمرفأ أبي رحويته كشان هيك الواكسة بيت أبغى أشتا خدات بشتو بعمر صلى الله السلام رأسنا انتدري، والدروب انتدري بعدي بينكث. هذا هيك الوا. بوماتي د ديار کران الله ورسوله ودينه يعني ودينوي و رسوله و دينه یعنی دره نه درا خده او پیغمبري او دينوي ايك بوا غنا ها او ايك بوا خرابيا کمنه جاته بده نه وجه نميده رو به صمات يوقلقلك کو شربو خاصتا واختي کي زمانه کي دنيا کي بين جهای یک تفسیر کدید هدایت و هر یک آخفته بشید ببینید رسولمان گلا گلا که خوشردت امنگی ببینید با سرمان که باریه خاموشه که بینین که خدای گوت ما پیغمبر بودی صلی الله علیه و سلام جو چه عقل ما قابل کتیون عقل ما کمی نکتیان گنجید و کیان کی بیجید نگنجید و ایمان و دین و خوده بوند هم یه چهگی میاد ما امتحان کرد گلا چیزی به استعمال سرعق نمیاد گلا چیزی به یا اساساً بس بو نيا كود ايمان پيني نيان نه او همي گريدا عقيده و دين مروي نه نه و مثلا چوكانه بيش نه ول نه چوني هميشه غربا امنون يا خلافات دي و مسائل خلافي ني نه و مسائل ديني ني حكم مروي نه كه رو ايمان نه اينو راس نه اينو درمروده انه اسلام اشو داري يعني بيتي و اما كان من المكذبين هك اف مروي دمريد هيك لوه کسبي كيف خواشت دليل وي گتي ايمان پينه يد نيشت نه گتي و دي چو بنيه خوريني نه اشتنينه صليحي ومدقراني دابوتين ومدقراني دابوتين صلى الله عليه وسلم الضالين أبي خلاداي الحقية ويضال بسر كإسلام نما فنزلون ربنام بجن من ميوان داريا بحاضر كري من حميمين بس ميوان داريا ويحمو او آغا زياتر كرم نبي ويد ديني ونف آغري جهنم دا او آغا گلح وگرم ربنام بجد ويد ديني ما بو یه حازک که آوشت دتی در نزل، یعنی آوشت دتی حازکن بو می‌فانی. یعنی می‌فان داریاوی لاریم افایا. ک آوگرگ جلگ جلگ آوگردم دیدینه. و تصلیت جحیمین. و ده‌هایی ناف جهنمیجده. ناف آوگریده. و آوگرگ می‌دهدینه. و ده و خود. سر و ناف داریوی هم دشلهن. ها، هم دشله عذاب دان. چگهی دل باري نبو و در دار حقيقه و خلاد دار القرآن و سنة و راسنات داري و سرفه خلاد دار و شتا خوه كريه بل هندس سرف و ناف دار اف منو بده عداف دان شو دا في دنیا سرف و ناف دار و شتا خود کرد حقيق و خلاد دار رجع كامت شهود عداف دان مان دمو بسال معنا و شتا خوده قوته و قام بلو تبع راس بنا داري راسنا داري رب العامين داري اوه غرم تكتب جتا نافوی دار او نافوو و وزي كي دار درو بيهن تدريشته خوده بيهوتي و قيام بيهوتي صلى الله عليه وسلم و سرف المرويش حمود بيهوتي آغر هل وكير رب العمجد لهم من فوقهم ضلال من النار و من تحتهم هل سرف بنت حمود بيهوتي صلى الله عليه وسلم و نافذ كيه واجده إن هذا لهو حق و اليقين رب العمجد أو حق يا راست يا بيشك أغير كند مسجو نوعي الدينينا مروي في إيمان وباورية بني و ديوش تبچير او خوده و قام براه و دي صلى الله عليه وسلم و راس بنته داره آن مروف السابقونه ها يعنيش مروف اصحاب اليمينه و هل دو كيش شنبه حشده مروف باري بنا ايناش و نیا او راس ما داره مروف دي بي تا ايك الواقس و ايك المكدبين و ايك الاصحاب الشيمال و افاديش تنف عذابه ده هتا هتا اي خبه مشت اوه حقيا بشك اوه ما حق و یقين يعني او حقيا بشك و رجع قيامت دی بینن و ده هر یکی در ویجیده، آبی بو حاضر کیش. چون که مسأله علم الیاقین می‌های و وعين اليقين و چیلیش حق اليقين علم اليقين آو علم آبی رب العالمین و نیا آو علم آبی مرزعان دشتکی. علم که بهش اکی بته اجوتی و نیا برایت کراسیاتی و کی قرآن الله عليه وسلم. یان اکی دنیای دو تشت اجوتی بازی لایته. همت علم که به های بچه فناشته وقتی تا دید دیبیتا عین و یقین وقتی تو چو یقین یا انت شلکب خوب کرد اینگه دیبیتا چه؟ دیبیتا حق ال یقین یعنی همشت خودش و ما گوتید قرآن در او علم ال یقینتی به همه بادیه پیبینین و روشا قیامتش اواشتو ما گوتین به حشت و جهنم و عذاب و قبری و ساحا محشر اوانشتا عمالی چکرین؟ عین ال یقین دیبینین و, و, و جهنگی کامروف کیش الکل با ج فسبح باسم ربك العظيم فهندي رب العالمي جديد تسبحاتي بك وربحو بي عيب و بي كيماتي بك يعني چجا ربتا كيماتيب عيب شو چجا رب العالمي جديد كنابش لما كان ظلم تدابيتك كا غدر تدابيتك خرابي تدابيت نه همو هاو جدي رب العالمي بمئينات قرآن دا يان حديثة وبي عمبالي صلى الله عليه وسلم وغاواتي بوتن همو هاو جدي عدالت تدهي وباشي تدهي ورحم بمتدهي فهندي نظر رب ربك, يعني ربك هو يعني رب العالمين هو بي عبد. الله بسم رب الى الله ونظر الى الله ونظر الى الله ونظر الى الله ونظر الى الله الله ونظر الى الله ونظر الى الله ونظر الله الله الله نافع تربة عالمية وباشكرنا ذا تربة عالمية بجيه رب العالمين شو كماتي وعيب تدانية باشكرنا صفات رب العالمين أو صفات رب العالمين هي هميت كاملاً شعيب كماتي تدانية باشكرنا شو رب العالمين أو أو شو لذك هذا هموجات ده هي وباشي فضلة ده شجرة خرابية العظيم يعني أو رب هما شو هما صفات توه يعني هموغا بيت بيتشجر ملوف كيماتيا وعيبو حاشناتا ليا رب العالميني والصفاتي توي والشولي توي بلعا تستيقى هموغا برابيخو كاملكت وعيب كيماتيا نادتي ماذا اجدهيج قوتي واحتيا فاياتهاتي نخارب يعمل صلى الله عليه وسلم قوتي اجعلوها في ركوعكم اذا ايك الوا ذكرى ابدنا فرقوع ذات تا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير الخلقين محمد وعلى آله وصحبه اج